أبو جهل ذليل أمام عمر في يثرب نادى أبو جهل أخاه الحارث صاحب النعلين الجديدتين وأخبره بضرورة إعادة أخيه عياش من يثرب إعادته بالإقناع بالتحايل بالخطف إن اقتضى الأمر بأي وسيلة المهم أن يعاد ذليلا إلى مكة ركبا بعيريهما وانطلقا سفرا في سبيل الشيطان والتخلف والأوثان وصل يثرب وسألا عن مكان أخيهما فأخبرا عن أماكن إقامة المهاجرين فتوجها وسألا عنه حتى وجداه لكنهما وجدا معه عمر بن الخطاب ولما رأى أبو جهل بن الخطاب خنس وتلاشى طغيانه وأدرك حجمه الحقيقي شأن الطغاة عندما يكونون بلا أتباع لذا تأدب في الحديث مع أخيه فقال يا أخي إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك نظر عمر إلى وجه عياش فرآ فيه التأثر والكدر وقد رق ولان لكلام أبي جهل الذي لم يكن بهذا اللطف في شوارع مكة ثم تفرس عمر في وجه الطاغوت فقرأ في تقاسيمه خبثا ومكيدة قرأ بين كلماته فخا فحدب على أخيه في الله وخاطب عقله قائلا يا عياش والله إن يريدك القوم إلا عن دينك فاحذرهم فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت جرفت العاطفة عياشا فبرر رغبته في العودة قائلا لي هنالك مال فآخذه كان ابن الخطاب واعيا بحقد أبي جهل على المسلمين فخشى على عياش لكن عمر لا يكتفي بالكلمات والمشاعر عمر يفعل ما لا يفعله إلا من ملأ قلبه حب الله عز وجل بسط ثروته فداء لأخيه عياش وناشده يا عياش والله إنك تعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما تعجب الوثنيون من هذا الإيمان والإيثار العمري لكن عاطفة عياش تجاه أمه أذهلته عن خبث أخيه فأصر على العودة ففكر عمر بآخر الحلول ونادى عياشا على انفراد وهو يمسك بزمام ناقته السريعة ثم وضع زمامها بيده وناشده من أعماق قلبه قال أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإن هذا لول سهلة لانقياد، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب وشككت فانج عليها، ثم ودعه بقلب مشفق يتفطر، امتط عياش الناقة عمر وخرج مع أخويه. بينما كانت عينا عمرة ناشدانه العودة لكنه اختفى وغيبته المسافات ولما ابتعدوا عن يسرب التفت أبو جهل إلى أخيه هشام وتبادلا نظرات مخيفة دون أن يشعر عياش بهما